عوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار. ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتخشى جههم النار يجزي الله كل نفس ما كسابت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ, هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله منه Siku waliyalamu annama huwa ilahu wahidun waliyadhkarul alban siku itapogeuzwa ardhi na ardhi nyingine nambingu pia nao watahudhuria mbele ya Mwenyezi Mungu mmoja mwenye nguvu na utaona wal khalifu siku hiyo wamefungwa katika menyororo Nguo zao zitakuwa zalami na moto utazigubika nyuso zao. Hili mwenyezi mungu ailipe kila nafsi kwa yale ilio ya chuma. Hakika mwenyezi mungu ni mwepesi ukuisabu. Hili ni tangazo liwafikia watu. Liwaonye na wapate kujua kuwa hakika yeye ni mungu mmoja na wapate kukumbuka wenye akili.